يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل حملها حمل حملها وترين الناس, سكارا وترى الناس سكارا كتب كُتِبَ عَلَيْهِ 129. خَلَقْنَاكُم خلقناكم من تراب ثم من نطفة من علقة ثم من 117. وقتل لنبين لكم لفضيله طفلا. محمد Amen. the لفضيله الدكتور محمد <Sit> Amen. Ja en What can that? A إن الله يفعل ما يشاء. هذا نقص ما في ربهم. فالذين كفوا قطعة لهم ثياب من نار يصخب من فوق رؤوس الحميم Ik <Sess> ben ZANG Omen... فإِذَا وَجَبَ ذُنُوبُهَا فَقُولُوا مِنَّا وَأَقِيمُوا الْقَانِعَ الْمُسْتَوْ كَذَلِكَ كُنْتُ 129. أذن للذين يقال <تصفيق> things Lord. الذين <تصفيق> صوامع ربيا وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا 119. ولله عاقبة الأمور 110. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وسود وقوم أقمضي أنا فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان كثير فكيف 121. على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد 122. أفلم يسيروا في الأرض فتكون صِلُونَ بِهَا أُو أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بذا 124. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون 125. 129. Amen. Well, فَيُؤْمِنُوا بِذِي فَالْتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالح Waar Maar well, اليمن حليم ولنذنا in 119. في وجوه الذين كفوا Oh!